يسر شبكة الإمام الآجري أن تقدم لكم هذه المادة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن موضوع الكلام وهو الطريقة التي يشير عليها من يريد أن يجمع بين فهم القرآن ثم حفظه هذا هو موضوع الكلام ويجتمل هذا الموضوع على بيان المراحل التي يعمل بها الشخص وبيان الكتب العلوم التي تساعده على ذلك اما المراحل المرحله الاولى هي ان الشخصه يحدد الايات التي تتكلم عن موضوع واحد فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على موضوعات كثيرة ففيها الكلام عن الإيمان وفيها الكلام عن الكفر وفيها الكلام عن النفاق وهكذا الكلام مع أهل الكتاب والكلام على الحج على الصيام وعلى الصلاق وعلى الربا وعلى المداينات وغير ذلك من الموضوعات فيحدد الشخص الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد هذه هي المرحلة الأولى وبإمكانه أن يستعين ببعض التفاثير وكذلك بعض المصاحب فيه مصاحف يوجد فيها تحديد الموضوعات وفيه تفاسير يوجد فيها تحديد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد فمثلا تفسير بن كثير رحمه الله هذا يحدد الآيات التي ستتكلم عن موضوع واحد وهكذا كثير من كتب التفسير هذا هذه هي المرحلة الأولى ترجمونها ثم نتكلم عن التي بعدها نعم ثلاثة طبعا لا المرحلة الثانية فهي أن هذا الموضوع يشتمل على كلمات وهذه الكلمات منها ما له معنى شرعي ومنها ما له معنى لغوي فيحتاج الشخص إلى معرفة معاني هذه الكلمات ومن أحسن الكتب التي كتبت في بيان معاني مفردات غريب القرآن هو كتاب مفردات غريب القرآن للراغب الراغب هذا الكتاب جمع فيه صاحبه الكلمات الموجودة في القرآن وبين معناها والمرحلة الثالثة أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما نزل على غير سبب كمشروعية الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج فكثير من آيات القرآن نزلت على غير سبب والقسم الثاني ما نزل على سبب مقرون به ويندرج تحت هذا جميع الأسئلة التي جاءت في القرآن فقوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الساعة إلى غير ذلك والقسم الثالث ما نزل على سبب ولكنه غير مقرون به وقد اعتنى العلماء السابقون في بياني أسباب ومن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب نقول في أسباب النزول وكتاب المحر في أسباب النزول تترجمون فهابين الأمر ثم بعد ذلك بما غطي المرحلة الرابعة فهي أن القرآن منه ما هو ناسخ ومنه ما هو منسوف فيحتاج طالب العلم إلى معرفة الناسخ والمنسوخ وأوسأ كتاب كتب هذا الموضوع هو كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس المرحلة الخامسة هي أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه والمتشابه منه ما هو متشابه من جهة اللفظ ومنهما هو متشابه من جهة المعنى والمتشابه من جهة المعنى منه ما استأثر الله بعلمه كعلمه بذاته وأسمائه وصفاته وكذلك ما يتعلق باليوم في الآخر مما أخبر الله به لأن الله أخبر في القرآن بأمور لا يعلمها إلا هو والقسم الثاني متشابه يعلمه العلماء فأما بالنظر للمتشابه من ناحية اللهم هذا يتعلق بالتلاوة كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة وما أهل به لغير الله وفي, وفي جميع المواضع غير هذا الموضع وما أهل لغير الله به فتجد أن كلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة في غيرها وكما في قوله جل وعلا وترى الفلك فيه مواخر وترى الملك مواخر فيه وهذا فيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات الشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن لا بد أن يتنبه إلى هذه الآيات المتشابهات حتى لا تلتبس عليه في اتلاوة وأما المتشابه المعنوي الذي يعلمه العلماء فقد اعتنى العلماء المتقدمون وذكروا جملة من المعلمات منها كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قسيبة وكتاب دفع إيهام الأضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وكتاب درة التنزيل وغرة التعويل في متشابه التنزيل للأسكافي وكتاب باهر, باهر البرهان في متشابه القرآن وفيه كتب كثيرة جدا كتبت في متشابه القرآن ومن أمثلة ذلك أوله جل وعلا يومئذ لا يسأل عن به إنس ولا جان هذه الآية يفهم منها القحو أن الله لا يسأل أحدا يوم القيامة ولكن جاء في القرآن إثبات السؤال كما في قوله جل وعلا فلنسألن الذين أرصد إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وكما في قوله جل وعلا وقفوهم انهم مسؤولون عندما يقرع القارع هذه الآيات يحصل عنده اشكال العلماء المتقدمون رحمهم الله قاموا يحلوا هذه الاشكالات هذا هو منتهى الكلام انا الأمر الامر تترجمون ما سبق ثم تتبع ذلك بما بقي طرق ان فقره المرحله هي معرفه معاني الايات والقران قد وضع فيه علامات وقف وهذه العلامات هي وضعت بالنظر إلى معاني الجمل فمن هذه, من هذه العلامات علامة الوقف الواجب وعلامة الوقف المحرم فالواجب يكتبون عليه لازم والمحرم يكتبون عليه لا ومعنى ذلك أن الوقف الواجب يكون الكلام قد اكتمل والوقف المحرم يدر على أن الجملة التي بعد هذه الكلمة متعلقة بما قبلها فلا يتم معنى ما قبل كلمة لا إلا بالكلام الذي بعدها وهكذا الوقف الجائز والوقف المكتوب عليه صلي وقلي يعني يكون مندوبا ويكون مكروها فالنقصود أن كل مصحف من المصاحف توجد فيه علامات الوقف في آخر المصحف وهي موزعة على مواضعها من القرآن ومن أحسن الكتب التي كتبت في هذا الموضوع كتاب اسمه علن الوقوف فإنه تتبع الوقوف التي في القرآن وبين وجه الوقف في كل موضع وهذا الكتاب ثلاثة مجلدات أما المفسرون الذين فسروا القرآن حسب علامات الوقف فمن أحسنهم ابن جريل الطبري رحمه الله لأنه يذكر في تفسيره الجمل يعني يأخذ الجملة ثم يتكلم عليها ويحتاج الشخص إلى الرجوع إلى هذا الكتاب من أجل معرفة معاني الجمل ثم بعدما يعرف معاني الجمل تأتي المرحلة السابعة وهي معرفة المعنى العام لهذه الآيات ومن أحسن الكتب التي اتعنى ببيان المعنى العام للآيات وهو سالم من جهتي الأخطاء في العقيدة كتاب تيسير الرحمن في تفسير الكريم المنا يعني تفسير الشيخ ابن سعدي تفسير الشيخ ابن سعدي وعندما ينتهي من جهة بياني الآن يأتي أيضا السمبات للأحكام التي اجتملت عليها هذه الآيات سواء كانت هذه الأحكام تتعلق بتوحيد العلوهية أو توحيد الربوهية أو توحيد الأسماء والصفات أو تتعلق بركن من أركان الإيمان كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسده وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أو تتعلق بأركان الإسلام أو تتعلق بأي موضع من المواضع ومن أحسن الكتب في هذا كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وكتاب أحكام القرآن لابن العربي وكتاب أحكام القرآن للجصاص وكتاب أحكام القرآن للشافعي فهذه كتب اعتلى فيها معلفوها رحمهم الله هي بيان أحكام القرآن إلا أن كتاب الشافعي يمتاز بناحية مهمة وهي بيان القواع يعني بيان الآيات التي تخير إلى قواعد سواء كانت قواعد أصولية وإلا قواعد بخية وفيه كتاب تفسير القرآن حسب قواعد العصول واسمه الإشارات الإلهية إلى القواعد الأصولية للشاطبي أذل للطوفي أهاله يعني تترجمون ذلك ثم نتبع ذلك بما بقي هذه المراحل التي ذكرتها هي المراحل التي يأمل بها الشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب فيحدد آيات الموضوع واعرف معاني المفردات وسبب النزول والناسخ والمنسوخ وانا اعرف المتشابه اللفظي ومعرفه المتشابه المعنوي ومعاني الايات حسب علامه علامات الوقت والمعنى العام للآيات والاحكام التي اجتملت عليها هذه الآيات بعد ما ينتهي من هذه المراحل بإمكانه أن يغيب الآيات التي انتهى منها انا هذا الوضع يرددها بقدر ما يتمكن من حفظها لأن الناس يختلفون في قدرتهم على الحفظ فبعضهم يكتفي بتربيد الشيء عشر مرات أو عشرين مرة أو ثلاثين مرة وبعضهم قد يصل الى مئة مرة وهذا هو منتهى الكلام على هذه المحاضرة أما المحاضرة القادمة في مثل هذا الوقت فهي في بيان العلوم التي يحتاج إليها المفسر وهذه العلوم هي أوسع من هذه لأن هذه المراحل لمن يريد أن يحفظ القرآن أما من يريد أن يفسر القرآن تفسيرا موسعا فإنني سأتكلم عليه ان شاء الله في الدرس القادم بإذن الله وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم ايه للكورونا وبعد ذلك اجاب عنها